بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوٌ لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَارٍ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلًا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَا الْمُحْسِنِينَ الْإِفْلَامِ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 مغافلون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 ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن صلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 فَيَوْمَئِذٍ لا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَآثِرُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ زُرِعَ لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لا يعلمون فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ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 أمه وهن على وهن وفصله وفصله في عمل أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فَلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة والتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فونبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكون في سخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعي الخدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واخسد في مشيك واغزز من صوتكين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 فَهُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو عند عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرُدَّعْنَا نَعْمَلِ الصَّالِحَاتِ إِنَّا ولو وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الخلد بما تعملون. إنما يؤمن بآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكملون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 يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكما والتابع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيل ما جعل الله لرجل من قلبهن في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهم نوم مهاتكم وما جعل أذنيكم أبناءكم ذلكم قولكم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 للكافرين عذاباً أليما يا أيها الذين منذكروا نعمة الله عليكم إزجاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إزجاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزقة الأبصار وبلاقة القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنا لكبتني المؤمنون وزلزلز زالا شديدة وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وما وعدن الله ورسوله إلا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 عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبت الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإي أت الأحزاب يودو لو أنهم بدون في الأعراب يسألون عن أمائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا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 النبي من يأتي منك نب فاحشة مبينة يضع عف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. ومن يقنط منكم قلنا لله ورسوله وثعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لسنك احد من النساء ان اتقتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن في ولا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 من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين وذع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا